والفجر وليال عشر والشفع والمتر والليل إ ذ ا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاده لرمدات عناد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الموتى الذين د ا طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فأما الناس إذا مبتلاه ربه ف أ ك ر م ه ونعمه فيقول فيقول ربي أ ك ر م ا و أ م ا اذا م ب ت ل ا ه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أ ه ا ن ا كلا بل ا تكرمون اليتيم ولا تحاها و ت أ ك ل و ن التراث أ ك ل ا لما و تحبون المال, المال حبا جما كلا إ ذ ا دكت ا ل أ ر ض دكا دكا وجا 「い ن もこの辺りを見てくれているのはこの辺りを見てくすがこのい النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أ ق س م بهذا البلد وأن ت ح ي ل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أ ي ح س ب أ ن لا يقدر عليه أ ح د يقول أ ه ل ك ت مالا لبدا أ ي ح س ب أ ن لم يره أ ح د الم نجعل له ع ي ن ي موسوعه النابلسي ن فنقتح للعلوم ب ا أ د ل ا ا ل ع ع ب أو ط ا م ف ي يوم ه اسماء ر ب ي ت الله ا ل ح س ك ي ن ا موسوعه ا ل م م ر ح ن ا ب ا ل م ي م ن ة و ا ل ذ ي بآياتنا ن كفروا أصحاب ا هم ل م م ش ع ل ي ه م ا ل ا و ا ل ش م س ي ه ا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 فخاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ اذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وشقاها فكذبوه فعقروها والليل إ ذ ا يغشى والنهار إ ذ ا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى ف أ م ا من أ ع ق ى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ل ل س ر ى و أ م ا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ف س ن ي س ر للعصرى و م ا نغني ع ن ه م الحسنى ه إذا تردى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 فسوف يعطيك ربك فترضى أ ل م يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ف أ غ م ى ف أ م ا اليتيم فلا تقهر و أ م ا السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أ ن ق ض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا فاذا فرضت فراصبا والى ربك فارغبا